سير سورة آل عمران. عبد يؤمر وينهى. لقول الله تعالى: قل أُنبِئُه وليس له حق في الربوبية أبداً، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضراع نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن, عن, عن, عن الناس. بماذا بالرسالة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هذا هذا الميزة ونجمت الميزة هذه طيب وهو أيضا عليه صلواته والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل عباء الرسالة ما ليس عنده من عند غيره كما قال تعالى كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن فوائد الآيات الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك ومن فوائد الآيات الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب, توجب الانتباه لأن الإنسان إذا قيل له ألا أنبئك بكذا وكذا سوف يتشوأ وينتبه ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم لقوله بخير من ذلكم ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة الثواب الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب. وهل جاء مثل هذا الصيغة في القرآن تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ. خير مستقر وأحسن وقيد كذا بل إن الله قال تنزل مع الخصم أو موافقة الخصم في دعوة قال الله خير أما يشلكه طيب ومن فوائد العاية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العبادة إليه ثابت للمتقين قوله الذين اتقوا عند ربهم وسبق معنى التقوى ومن فوائد العالة الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار وهو جوار رب العالمين لقوله عند ربهم جنات فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة ولهذا جعله الله عنده كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدونه ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جوار سبحانه ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المجتملة على النعيم الذي لا نظر له لقوله جنات جنات تجري من تحتها لنهار والنهار سبق لنا أنواعها طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تقوى الله لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم لقوله عند ربهم ورببيه هنا خاصة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم بالأكل والشرب والنكاح الأكل والشرب في قوله جنات تجري من تحت أنهار فمن الجنات يأكلون ومن أنهار يشربون أما النكاح فقال وأزواج مطهرة وهذه أصول لدائذ البدن الأكل والشرب والنكاح طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج للجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنى ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله لقوله ورضوان من الله وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر من فقال ورضوان من الله أكبر ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله والرضا من الصفات الذاتية هو الفعلية الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته متى وجد سبب الرضا وجد الرضا وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية طيب ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين متقين وعصات من أين أخذنا ذلك من قوله للذين اتقوا عند ربه بعد قوله زين للناس حب الشهوات فدل هذا على أن الناس على أن الناس قسمان قسم متقي وقسم غير متقي عاص ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهلها لقوله والله بصير بالعباد فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء المتقين والآخرين وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم نار ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميرات رسالته وميرات رسالته ها هو العلم العلم المتضمن للدعوة والعبادة نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله نأخذ يا حجاج نين وجه الدلالة وجه الدلالة أنه عام نعم لأنه قال بالعباد طيب مع قوله الذين اتقوا عند ربهم جنات فذل هذا على أنه بصير بجميع العباد. المتقي وغير المتقي ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره لأنه متعلم علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه لأنه إذا خالف ربه فالله تصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفتهم أردت <تصفيق> العزيز من الحين عند الإسلام وما اختلف الذين الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم, العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سرير الحساب فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فإن أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اتَّقُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وول العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله العزيز الحكيم قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين لا أخر وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوط فما هو القنوت دوام العبادة مع الخسوع والخذب أرفع الصوتك شوي دوام العبادة مع الخسوع والخذب طيب ما هو الدليل على أن القنود دوام العبادة والذين نبتون ربهم والذين نبتون ربهم سجدا وقياما قلوه تعالى على نعم هذا دنيا علنه الخشور والخضور تعالى أثمن قال تعالى لا يستجد نعم فنقالتنا أنا الليل ساجدا وطائما طيب قوله المنفقين هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه ما حضرت والمنفقين والذين الذين يصرفون المال في سبيل الله من غير, غير إسراء ولا تكتير الدليل على هذا على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إصلاف ولا تكتير قيامة قبل ولا بنا اذا امتقوا لم نسرفوا ولا مقتروا وكان بين ذلك قواما طيب وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الانفاق ذكر جهة الإنفاق عمر قل تعال قل ما من خير للوالدين والاقربين واليتامى والاساقيه والمسكين السبيل وما تفعلوا خير فما الله تمام قوله المسافرين بالأسحار ما معنى المسافرين ما معنى المغفره الطالبين المغفرة من الله طيب ما معنى المغفرة ستر, مع ستر الذنب والتجاوز عنه طيب يلا محمد محمد الر... ها ايش احمد لماذا خص الاستغفار بالاسحاق انا طيب هذا واحد. خالد. وينه يكون بعد التهجد؟ بعد التهجد. فيكون فيه دفع للإعجاب بالنفس. نعم. وبيان أن الإنسان مفتقر لربه لأنه لا يخلو من من تقصير ونقص. والنوم والهادي أقوى تعليل لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون طيب قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم الملائكة معطوفة محمد معطوفة على الله سبحانه أي يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة. الملائكة تشهد أنه لا إله. زين، يعني والملائكة أنه لا إلهي. نعم. طيب. العلم معطف عليهش؟ كذلك وأقول العلم. على على أش على لا أيش شهد... الشاهد شاهد الله؟ على الله كله؟ لا. العلم كذلك يشهدون. على على فقط. طيب من المراد بأول العلم أصحاب العلم بالله بالله في أسمائه وصفاته وأحكامه كذا طيب لو قال قال ألا يراد بأول العلم أصحاب العلم بالطباع بالطباع الأشياء والصناعة لا لنسى المراد لنسى هذا المراد قد يكون يعني نشد الناس الخروج نعم المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه قوله تعالى قائما بطسد هذا المناء ما إعرابه حال مني أين رحمه جلاله؟ ها؟ إذا شهد الله قائماً بالقصد شهد الله حال كونه قائم بالقصد ما يخاف لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائماً بالقصد توافقون عن هذا؟ شيبة قائمًا ضمير مستتر هو الله. إينَم لكن حال منيح. حال من نفس الجلال هو الله. من الضمير فيه هو أنه لا إله إلا هو حال كونه قائمًا بالقسط يعني أن قوله ليست ليس جورًا وظلماً بل هو قيام بل هي قيام بالقص. قوله لا إله إلا هو ما موضع الجملة أو ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى. موقع الجملة مما قبلها في المعنى درحمن ها؟ توكيد توافقون على هذا ها؟ نعم حكم صح فشهد الله لنفسه بأنه لا إله الله ثم حكم لنفسه وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية الصحيح أنها تأسيسية لا توكذي لأن لأن الحكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم فجملة لا إله إلا الله حكم من الله عز وجل بأنه وحده والمتفرد بالولوهي طيب أما العزل الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والأحكام وأن الحكم كوني وشرعي وان الحكم فيهما إما حالية وإما فائية نعم أما قوله إن الدين عند الله الإسلام ما فعل ما... وين هو منين لا يشير طيب قال الله عز وجل قل أهنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم إلى اخره أخذنا فوائدها يا اخوان اخذنا نعم خلص ما الظاهر لي انك من لا لكن ان في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد إيه من قوله والله بصير بالعباد وتكلمنا عن الأزواج وأنه مطهرة من من الحسي والمعن والسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكفر نعيم الجنة ولا وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية. طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إن آمنا إلى آخره من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلان إعلانهم بالإيمان بالله. يقولها الذين يقولون والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوغون لله بقولهم ربنا ومن فوائده أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون أن من صفات المتقين أن منصفة المتقين عاد من إعجاب بالنفس وأنه وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله قول فاغفر لنا ذنوبا ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ومنها جواز التوصل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فإن الفاهنة السببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها طيب ومن فوائد العلاية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وقيا من النار فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقيا من عذاب النار لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه البسط لسببين السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به في أنواعه والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل مخاطبة لله وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو, مما لو دعا على سبيل الاختصار ثالثا أنه كلما ازداد دعاءا ازداد قربة إلى الله عز وجل رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيه وسره علانيته وسره وأوله واخر وهذه يغني عنها قوله ها اللهم اغفر لي ذنبي بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكن صحيح لكن مقام الدعاء ينبغي في البسط ولهذا قالوا فاغفل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ومن فوائد الحلاثة الكريمة إثبات وعذاب النار لقوله وقنا عذاب النار وعذاب النار إما دائم مستمر وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها وإما موقت وهذا لأصحاب فإنهم يعدبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخرهم ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان لأن السياق, السياق وثناء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين ومن فوائدها أيضا فضيل فضيلة القنوت لأن الله وصف به المتقين وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين وفو وفضيلة الاستغفار وفضيلة الأصحاء كذا طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات وهي الصبر والصدق والقنوط والإنفاق والاستغفار بالأصحاء. من أين, أخذ من, من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقة مساق المدح والثنى والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك المهم أن علامات كون الشيء مموراً به متعددة طيب هل, هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به نعم نعم قد يؤخذ فيقال في هذه الآية تليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته طيب من فوائد الآية الكريمة ذنب للتصافي بضد هذه السفات الجزاء الكذب اه اه قلة الطاعة والثالث الرابع ها البخل والشح والخامس الاستغفار عن الاستغفار وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب فإن هذه من البرية التي يبتلى بها الكثير من الناس طيب أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذواته ولا ها ها طيب الآن نب نقول أن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذواته لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين الأصهار ها شيء واحد شيء واحد تعود إلى شيء واحد وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدع والذي أخرج وهو وهو واحد عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفات ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة ومن فوائدها فضيلة الملائكة حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله لقوله وأولو العلم ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه فشهادة العالم لا الله ليس كشهادة عامة من جهة تقديل الله عز وجل حق قدره لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله لكن ليس كالعالم والهلسل الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق من أين يُخذ من قول الشهيد الله أنه لا إله إلا الله مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة وبيّن أن هذه الشهادة ليست له وحده بل لهم وللملائكة ولأولي العلم ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقص أي بالعدل سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو, بينه أو بين عباده بعضهم مع بعض فالله سبحانه وتعالى لا ظلم أحدا والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم فهل يقبل دعاؤه؟ لا لأن هذا خلاف العدل الذي اتصب الله به بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق فهل يقبل منه لا لأن هذا عدوان حدثني بعض القضاء أنه حكم على شخص فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائم واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة فقلت له لا تخف لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاء ولا نستجيب له لأن الله تعالى يقول أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن, يجيب أن يجيبهم وهذا معتدين ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا هم أنك دعاء دعاء الداعي طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر بلما بل شهد نفسي بالحق بالألوهية أو بانفراده بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه فقال لا إله إلا هو وهذا ليس توكيداً لما سبق أي ليس إعادة للشهادة برفض الخبر ولكنه حكم من الله ومن فوائد العيات الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحداً في العبادة أي عبده كما عبد الله فإنه فإنه مشري وعمله منافر لهذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى, إلى بعض أعرفتم لأن العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحر ولا يهدي إليها أما الله عز وجل فإنه يقول الحر مع كمال عزته ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا ممتدى درس الليلة إن الدين عند الله الإسلام إن فيها قراءتان القراءة أولى الفتح فتح الهمزة والثانية كسر الهمزة فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام أو شهد أنه لا إله إلا الله أن الدين عند الله الإسلام والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجته هات لمثال يراد بالدين العمل هذا مثال يقارب لكن ما فيه آية من القرآن تدل على ذلك <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم صح ومثل لو كمل وما أمره لي عبد الله وخصني الله ودين حنفاء ويقيم مصطلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيم ويكون الدين بمعنى الجزاء الجزاء على العمل ومثاله مالك يوم الدين والمراد به في هذه الآية العمل يعني إن الدين الذي, <تصفيق> الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام والإسلام مصدر أسلم يسلم وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة وهذا معنى للإسلام المعنى العام أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال القائل ما هو الدليل على هذا التقسيم أن الإسلام عام وخاص قلنا الدليل في القرآن كثير فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما وقال عن ملكة سبع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والآية في هذا كثيرا أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود المسلمون إن قلنا لا أخطأنا وينقلنا نعم أخطأنا فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا, فليسوا مسلمين بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول في النصارى لو سأل نسائي هل هم مسلمون؟ فجواب التفصيل إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى حال كون شريعتهم طائمة وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليس بمسلم وهنا نقطة منبئة وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب الس هي إيش؟ الأديان السماوية فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام وهذا لا إلهي صح فإن هذه الأديان السماوية لا شك لكنها حرفت حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليس دينا يرضيه الله اليوم بل المتمسكون بها كفار منذ ما سيكون أبيها الكفار لا يعدون من المسلمين فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية يعني كاختلاف متبع الشافعي ومالك والإمام أحمل وأبي حنيق وهذا خطأ عظيم لأن من زعم أن دينا قائم بعد بيثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر فإن هو نسق جميع ديال يقول إن الدين عند الله للإسلام ما المراد بالإسلام هنا المعنى العام ولا الخاص الخاص لأنه بعد بيثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد <تصفيق> لم يكن هناك دين قائم وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائد هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو المراد به الدين كله في جميع شرائر الظاهرة والباطنة فالجواب الثاني يعني مراد بالاسلام هنا ليس قصيم الإيمان في حديث جبريل بل المراد به بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام فالصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام والتوكل على الله من الإسلام والخوف من الإسلام وهكذا جميع شرائع الإسلام الدين من الإسلام وقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني أن المرج في كون هذا شيء دينًا أو غير دين، هاه هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل هل إنه ليس دين عند الله؟ فليس بإسلام ولا مقبول. حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف ومع ذلك لم يختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم وعلم الحق لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا كل واحد منهم يبغي على الآخر كل واحد منهم يقول إن دينك باطل فتفرقوا وتمزق وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمم نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب فتتنافر القلوب وتشتت فمن كان على ذلك فهو ففيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم بماذا؟ العلم بالشريعة بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها وقوله بغيا بينهم يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي أن بعضهم يبغي على بعض ولهذا جرى بين الهود وبين النصارى بينهم يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي أن بعضهم يبغي على بعض ولهذا جرى بين النهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم وذلك لقوة الخلاف بينهم يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب من يكفر الجملة هذه الشرطية فعل الشرط يكفر وجوابه جملة جملة فإن الله سريع الحساب وهنا نقول سامي لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل جملة جواب الفاء كيف لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء فاد وينجم نسبياً مب إن هذا حرف من يعني الجملة اسمية ما يمكن نقول الجملة حرفية لأنه ولا حرف نقول لا يمكن فالجملة هم اسمية وإما فعلية ولا ثالثة لهم إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الظرف وجرم جملة طيب المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشر فإن لا صريح الحساب هذه عواقب الشر وقد أنشروا بيتا في الجمل التي يحتاج إلى ارتباط بالفعل إذا وقع جواب الشر يقرأ هذا سمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد Ovetten fiks. No. No, islam. islam. Bena. Inna Ja ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين ذكرنا أنه يطلق على معنى لي. المعنى المولئة الرحمن المذن. العمل والثاني نعم. الثاني الجزاء هاتي مثالاً مهند لإطلاقه على العمل. نعم. مثال إطلاق على الجزاء. هداية الله. هداية الله. هاه؟ ما؟ نعم. مالك يوم الدين أي يوم يوم الجزاء. طيب. الإسلام معناه هنا. الإسلام معناها. لا لا هنا ان الدين enda الله Allah Islam. Islam Lähdesta. Lähdesta. Lähdesta. Lähdesta. Lähdesta. ظاهرا ظاهراً وباطلاً الإسلام لا بالباطن الإيمان وبالظاهر الأقوال والأعمال الظاهرة هذا هنا لكن إذا جاء إيمان والإسلام فسر الإيمان بالإسلام الباطن والإسلام بالإسلام الظاهر طيب قول الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإسلام العام شيبة الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب هذا هذا قول في قول آخر يقول إن الدين عند الله الإسلام وهو في كل زمان بحسبه فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى وفي زمن... أظن هذا يعني؟ ها؟ وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. فالإسلام عند فالإسلام هو الدين عند الله بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شريعته نسخت جميع الشرائع وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم فالمهم الآن أن نقول الدين عند الله الإسلام وهو الإسلام لله تعالى ظاهرا وباطلا في كل زمان بحسبه فالإسلام في زمن موسى هو الشريعة الهودية وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية وهكذا، في زمن صالح الشريعة الصالحية هو على هدف قصر لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان فالإسلام هو ما تضمنت شريعة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك على أن المراد بالإسلام هنا يعني يؤيد هذا القول قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وضيئ بينهم يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة يقتضي توحيد الأمة المسلمة ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها الجواب لا بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد وهل هذا الاختلاف يعذرون به هو لا ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه والإيتاء هنا إيتاء شرعي وقد يكون الإيتاء إيتاءا كونيا فإيتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرعي يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف وليس تقريرا لها بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصابه هؤلاء مختلفين ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا وكان كل حزب منا فرحا بما بما لديه وانتشر في البداء والأهواء لا في, لا, لا في الأمراء ولا في العلماء الأمراء لم يجتمع حتى يكونوا خلافه والعلماء لم يجتمعوا حتى يكم حتى يكون امامه بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا طيب اذا ما اختلف اللائنه الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ولماذا اختلفوا هل هم اختلفوا يريدون الحق لا بل باغيا بينهم باغي وعدوان كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة وهذا مع الأسف والحاصل في زمننا وفي وفيما قبل زمننا من بعض, من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العليا ثم يأخذ في سب من خالفه والعاذ بالله وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه، لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك، ثم صار يبغي عليه، يبغي عليه، والحقيقة أنما بغي على نفسه، أنما بغي على نفسه، ثم إن البغي على العلماء في الحق إذا أظهروه وبينوه ليس باغيا على العلماء بأشخاص وأعيانهم بل هو بغي على شريعة الله هل شريعة الله لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلد متأصبة صاروا يدمونهم ذما عظيما وربما يخرجونهم إلى الظلالة وإلى البدعة وإلى الكفر بغيا وهذا وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق سواء على يديه أو على يد غيره لكن لا شك أن فرحه إذا أظهر الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يضيع عليه وأن يسعى في سبه وشتمه لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى، ولهذا قال بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الجملة هنا شرطية وجواب وفعل الشرط يكفر وفعل الله جواب الشرط وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء وقد لا يقترن لكنه نادر قد لا يقترن لكنه نادر يقول عز وجل من يكفر بآيات الله والكفر بآيات الله يدور على أمرين على الجح والتكذيب وعلى الاستكبار والعناد الجهد والتكذيب فيقول لا لم يرسل يقول الرسول مثلا لم يرسلك الله ويكذب بالعيات ويجحدها أو استكبار وعناد يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس فإن إبليس يعلم أن ما حصل حصل لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله كما فعل الشكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أعداء الرسل من قبل والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر فإن المكذب مستكبر والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله لأنه لم ينقدر أمر الله من يكفر بآيات الله الآيات نوعان كونية وشرعية فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريفا فيها أو أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها كل هذا كفر بالآيات الكونية نفي أن يكون الله خلقها اعتقاد أن الله شريكا اعتقاد أن الله معينا كل هذا من الكفر بآيات الله وقد قال الله تعالى قلدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثخال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرف وماله منهم من ظهير نفى ثلاثة أشياء لا يملكون متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما لهم فيه من الشرك على سبيل المشاركة وما له لله منهم من ظهير من معين ثم قال في الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له فالحاصل أن الكفر بالعيات الكونية هي تضمن ثلاث أمور نفئ يكون الله خلقه اعتقاد أن له شريكا فيها ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك أما الكفر بالعيات الكونية الشرائية فقد عرفتموه يدور على أمرين وهما إيش؟ الجهد والتكثير والاستكفار والإناء طيب فما قال فإن الله سريع الحساب وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل والسرعة في الزمن والتقرير أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال أليس كذلك ونحن إذا قدسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء كأنه لا شيء كم مر على الإنسان مثلا ومع ذلك كانه خلق الآن سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة. فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم. ودليل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيل لا تكون في نصف النهار. هذا هذا هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيني قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع جمع كثيرة، فقال ألا أخبرك، أو قال ألا أنبئك على شيء من ألاء الله؟ يعني تستدل به على إمكان ذلك. قال بلى قال هذا القمر القمر واحد، والذي يشاهدو كل من على وجه الأرض، كل من على من وجه الأرض، على من من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل. فإنه يشاهد مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله آية من آية الله من أصغر آياته ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض وهذا مثال تقريب وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا البدر نعم ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة لله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو في رؤية الشمس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقيم فإن الله سريع الحساب الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش لكن لكل صفة فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر ولا يمكن أن ينكر لو أنكر أحد من من يشهد جوارح جوارح اللي اللي اللي هي جزء من منه تشهد عليه اليوم نختم على افواههم وتكلمون أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون طيب لكن يقرر الله عز وجل عبده مؤمن بالذنوب ويقر ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أفرها لك الحمد لله فلا يطلع عليها أحد وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا لو أحسينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما, ما استطعنا أن نعده من منا أن يتقن صلاته على وجه المطلوب نعم إلا ما شاء الله نس نست في نفسي قاطعا لكن إلا ما شاء الله من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار نعم فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب ولكن مستورة سترى الله عز وجل بفضله ورحمته ولو شاء لبينه لكن لا تغتر بهذا الستر ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالي ويخزون بها والعياذ بالله ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالم إذا الحساب يختلف ولا لا يختلف باعتبار الإيمان والكفر ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبع إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة ثلاثة أقوام قيل لليهود وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم إذن عيسى في النار لأنهم يعبد من دون الله هذه محاجعة فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهة أنفسهم خالدين فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج يجادله المشتكون ويجادله اليهود ويجادله النصارى ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منه قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وإذا أسلم النساء وجهه لله قبل كل ما كل ما يخبر الله به وامتثل كل ما يأمر به وانتهى عن كل ما نهى عنه لأنه مسلم وجهه الله والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس ولكن المراد القصد كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل تقصد في وجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب تسلمه لله وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا لأن الإنسان الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف ضائع يضعه على التراب ذل لله واستسلام له أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك أسجدني ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا ولا أسجد لك لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب هذا الإسلام الله تعالى إسلام الوجه لله طيب إذا قلت إسلام الوجه لله ما الذي يترتب على هذا وهل تخلص منهم الجواب نعم لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله ليس بعد غانب ليس تتطلب عليه والثاني امتثال أمره والشناق نهيه فإذا فأنا الآن هذه طريقة ومن ذلك أنني أمرت وأن أبلغكم ها؟ فبلغتكم وليس علي أكثر من ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب ليش للشرط وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا قد يتوقع أن قال فإن حاجوك فحاجه فحاجه قد يتوقع هذا لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله متابعني وأمنت به وأنقذت لأوامره ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت فإن اهتديتم فليأنفسكم وإن ظللت فعليكم وقول لله ومن اتبع من هذه معتطف عليه ش على أسلمت وعلى تو تو هذه قل ورها إجليات الله قال على الضمير في أسلمت على الضمير أي. أي. اختصارا طيب على الضمير في أسلمت ولا يجوز أن يكون معطوفا على رفض الجلالة أليس كذلك لأن رسول الله لا لمن اتبعه إنما يسلم وجهه لله ومن ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فإن بعض المعربين قالوا إن إن من معطوف على لفظ الجلاء يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين كأن الذين قالوا إن من من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ولكن بينهما فرق عظيم ليش لأن أيدك أي أسنة التأييد إلى من إلى الله وجعل النصر والمؤمنين وسيلة فالمؤيد هو الله فبينها وبين قوله حسبك اللهم اتبعك فرق ظاهر على كل حال إن, أن قوله ومن اتبعا معطوف على التاء في أسلمته على الضمير وقوله وجهي لله فيها قراءتان قراءة, قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء وجهي لله والثاني وجهي لله وأملها فهي مكسورة ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرح وهو التاء ثم تكون مكسورة إمداد إذن الضم مقدرة على ما قبل يائي المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسرة لا تطابق غير الكسر يكسر الشيء الذي قبلها من أجله فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسب وهي الكسر وقوله من اتبع كل فكل ما اتبع على إيش على ما تأتو به من العقيدة والقول والعمل وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس هذه حقيقة الاتباع أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس بمتبع ليش لأنه لم يدع لم يدع لما جاء به الرسول إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه وهذه مسألة خطيرة ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائده على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد الطلبية ويحاول ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقلون وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجمعين، وهذه مِحْنَة لا يستم منها إلا من عصمه الله مثل الله يعصمني وإياكم منها مِحْنَة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى طيب يقول وما يتبعا وقل, لل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم هذا مما يدل على أن الوافح حجك يشمل اليهود والنصارى والمشركين يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين ولهذا يقال أهل الجاهلين إذا لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن وإلا فعامتهم جه تهج قل لمؤمنين وقل للذين وثلاثة مئة أسلمتم فيها قراءتان أسلمتم وأسلمتم أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أسلمتم طيب والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول من... لأهل العلم يعني قل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلموا فلا استفهام بمعنى الأمر ومثله قول تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون يعني يعني إيش فأسلموا طيب وقيل بل المراد بذلك استبلاه استبلاههم يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بله لم تفقهوا حتى الآن وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول. فيكون مراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا هداية التوفيق أو هداية الدلالة ها؟ اهتداء التوفيق يعني فقد سلكوا طريق الهداية لأن الهداية نوعان هداية دلالة وهذه شاملة لكل أحد قال الله تعالى وإن من أمة إلا خالف فيها نذية لا أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة وهداء التوفيق وهذه خاصة في من هدية للإسلام في كل زمان ومكان مكان بحسب فمن اهتدى هداء التوفيق فهو محل المدح والثناء وأما الأول الذي اهتدى هداء الدلالة يعني معناه علم الحق فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذمًا ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم لم يعلم بالشريعة مثل أصحاب الفترة فما فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه. إذا كانوا على باطل فهم على باطل ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلمون ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار نعم لا خلاف هنادين لكن بدلوا وغير عمل بن الحيي الخزاعي هو الذي بدل وغير الى فيهم بقايا من دين إبراهيم في بقايا ظهر ترك مطلقا عندما حاج يقول سنت لا قسن هو يلومه متبع ولم يقول بين لهم بعض آيات قال بعض آيات قال وجر إنه أحسن إيه هذه حكاية حال قوم معينين يعني قوم, قوم معينين وهم النصارى الضابط المحاج نعم الضابط المحاج المجادلة يعني مثل بأن, بأن, بأن يقول مثلا ما أنت برسول لو كنت رسول لكنت ملكا وما أشبه ذلك المقصود وقد ذكر الله المحاجة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو راجعتها نعم نعم نعم قل الإقالة والإن الله صريع الحساب وإن الله جزاء نعم, نعم. والجزاء والذي مرتبون على الشرك والشرك سبقون لهم والكفر ما هو سبق إما الله صريع الحساب يعني إذا هو صريع الحساب 6-7 وما يكفر هو هو الحساب كفر أو يشتغلون في هذه الاشكال <تحكي> اه يقول كيف صحه ترتيب وسرعة الحساب على الكفر لأن الكفر كفر hän tekee. Hän tekee. Hän tekee. Hän tekee.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 يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم هل هو مثلا شخص معروف بالبدعة وبالشر وبالفساد؟ فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد. هذا أول أن نتناقش معه. نتناقش معه حتى نصل إلى إلى الغاية المقصود للجميع لأن نعلم أنه رجل حسن نية. وإذا كان رجل الحسن النية حسن رجل الحق ولا بد أما أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه لأن الناس سوف ينقسمون ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد الشيخ خبرنا عن البداية تنقسم إلى قسمين، عند شهد وعهد توفير. يقول الشيخ أن بعض الناس تنصهر في, في مكان مثلاً معين درت الأشياء تشد الدين والاستمرار العبادة وكذا، ولكن ما تستمر معه دائما تنشغل عنه مثلاً فيعود هذا الشخص إلى المعاصي والضلال وكذا، يعني من النظرة التلفزيونية، التلفاز والأرقام وكذا والأشياء الخريحة، فيفرط في الصراخ فيعود إلى المكان عليها كذا. يعني يو... لا هذه تعيد عليه النص يعني إذا نصحت إنسانا واهتدأ ثم عاد إلى ضلاله فأعد لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد العالم لله شو الناس الناس ثم هل كل حال إذا انقطعت فالأص إذا كان إذا عرف أنه قبل منك فالأصل أنه سابق على على قبول لكن إذا علمت فيما بعد أنه الحرف أهد عليه نعم شيء شيخ ورقة من نوفل استمر على مصرانية وهو كان دين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم نعم فكيف كان لا مهو قائم العرب أخ أخلفوه أخلفوه غير فيه لما ظهر عمر باللحية خزاعي، نصب الأصمام للناس وسيب السواعي فصار الناس يتبعونه وتعرف أن الإنسان إذا ضل وعلى بالله في في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر نعم كلمة آيات من بعد في شكال ها. لأن الكفر معنى الستر والجحود فهمه. فكيف يترجم الآيات؟ أنت هذا الخوف كفر الآيات؟ نعم لا كفر بها ضد أقر بها ضد أقر بها يعني ما هي هي معنى الستر بكل حال بل هي بل تضمنت معنى زائد على معنى الستر فالشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى Jäyä, joku on aikaa. Tämä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Tämä on on hyvin tärkeä. من ديننا في ولاهستان من انا خاص هل هذا يجيز المجتمع الاسلامي او الطوائف هل قداش هذا يجيز الطوائف المسلميه غير المسلمين اللي مش عارف هنا العرب ان يجتمع فيها دينان اما غير جزيره العرب فما هذه له موجوده منذ عهد الخلفاء الراشدين في الدين لكن جزيره العرب لما كانت هي الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينه، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية بوديانه، وأن يحرصوا غاية الحرص على على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم، مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم. أيها لا أنا أسلم ولهذا اقول للذين أرشوا الكتاب ولا أمين أسلمتم هذا ما يمكن أي يعني أسلموا على القول أو, أو للتنديل ببلاهتهم على قول آخر أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عونيزا. رقم الهاتف ثلاثة صندوق البريد ألف